قال الله تعالى واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار واعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه وان تعدوا نعم الله لا تقدروا على حصرها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 ثم تنعم ظاهرة وثم تنعم باطنة ثم تنعم نعلمها وثم تنعم لا نعلمها وآتاكم من كل ما سألتموه أي وأعطاكم الله أيها الناس من كل ما رغبتم إليه أن يرزقكم إياه وهيأ لكم كل ما تحتاجون إليه مما تسألونه إياه سواء بلسان حالكم أو مقالكم ثم ثمة نعمة التمهيد في الإنسان لا يصل الى ما يصل اليه إلا بنعمة التمهيد أن الله مهد له حتى بلغ ما بلغ ثم قال تعالى بعد أن ذكر هذا قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها أي وان تعدوا ايها الناس نعم الله عليكم فلن تطيقوا إحصاء عددها والقيام بحصرها لماذا لكثرتها وإذا كنتم لا تستطيعون تعدادها فلن تستطيعوا أداء شكرها ومعنى هذا الشيء لم تبدلون نعمه الله كفرا وهل استعنتم بها على ضاعته ثم جاء الجواب إن الإنسان لظلوم كفار أي إن الإنسان لعظيم الظلم لنفسه بوضعه العبادة في غير موضعها وشكره غير من أنعم عليه وتجرؤه على عصيان ربه فالإنسان شديد الجحود لنعم الله عليه قليل الشكر لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى وتامل في هذه الآية الكريمة إن الإنسان لظلوم كفار فالإنسان ظلوم لنفسه ظلوم لغيره يضع الأمور في غير مواضعها فعلى المرء أن يحذر هذا غاية الحذر وأن يراقب نعم الله تعالى وأن لا يكفر النعم بل عليه أن يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بواد مكة يا رب اجعل هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي وهو مكة بلدا با لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام وتأمل هذا الدعاء العظيم الذي يدعو به هذا النبي الكريم وتأمل شكر الله سبحانه وتعالى لإحسان من أحسن في عبادة الله فإبراهيم قد قال هذا قبل آلاف السن وربنا قد أنزل قرآن مثل إلى يوم الدين في بيان ما قام به هذا العبد الصالح ومن ذلك ندرك لماذا نذكر أبانا إبراهيم في كل صلاة من الصلوات لأجل أن نسير على طريقته وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا أي اذكر يا محمد ويا كل داعيه إذ قال إبراهيم رب اجعل مكه حرما آمنا لأهله وسكانه ومن يدخله ومر معنا في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ثم قال في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وتأمل هذا الدعاء الجليل وأن إبراهيم هو الذي حطم الأصنام ولكن على العبد أن يعيش بين الخوف والرجاء لأجل أن يثبت على دين الله وتوحيده ولذا إبراهيم لما دعا بالأمن من فساد الأموال والأبدان أتبعه بالدعاء بالأمن من فساد الأديان فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي أبعدني وأبنائي عن عبادة الأصنام واجعلنا في جانب والأصنام في جانب وتأمل أن الإنسان لا بد أن يشمل ذريته في دعائه لأن الإنسان يجعل ولده امتدادا لحياته فيسعى بالكسب الحلال والتوجيه الحسن والدعاء النافع ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني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 فلم يتبعني في توحيده وطاعته فإنك يا رب غفور لذنوب من شئت أن تغفر لهم رحيم بهم وتأمل هذا الخلق العظيم حتى نتعود في حياتنا على الخلق العظيم ونقتدي بأب الأنبياء رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مني ومن عَصَانِي فَإِنَّكَ غفور رَّحِيمٌ لما دع الله أن يجنب هو وبنوه عبادة الأصنام ذكر سبب طلبه وذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه يعني بكثرة من افتتن وابتليه بعبادتها. فقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس أي قال إبراهيم ربي إن الأصنام قد حرفت كثيرا من الناس عن طريق الحق بسبب افتتانهم بها وعبادتها ثم دعا لمن تبعه ودعا بالهدايه لمن لم يتبعه. فمن تبعني فإنه مني أي فمن تبعني على الإيمان بك وتوحيدك وفراق عبادة الأصنام فإنه من أهل ديني يستن بسنتي ويعمل بمثل عملي ومن عصاني فإنك غفور رحيم أي ومن عصاني كفر وخالف أمري فإنك غفور رحيم بتوبتك عليهم حتى يؤمن وهدايتهم إلى التوحيد وتوفيقهم للرجوع من المعصية إلى الطاعة ولذلك على الإنسان أن يسعى دواما لهداية الآخر ويجعل همه الأكبر أن يهتدي الناس وأن يجد في ذلك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 وأبنائه بواد وهو مكة لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم ربنا اسكنتهم بجواره ليقيموا الصلاة ليق... ليقيموا الصلاة فيه فصير يا رب قلوب الناس تحن إليهم وإلى هذا البلد وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروا رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم وتأمل هذا الدعاء العظيم وأن إبراهيم لما دعا بذر المفاسد الناشئة من نوعي الإنسان والشيطان بامن البلد وإيمانه ذكر السبب الحامل له على تخصيصه بذلك مستجدبا المصالح فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير لي زرع عند بيتك المحرم أي يا ربنا إني أسكنت بعض ولدي وهو إسماعيل عليه السلام في واد لا زرع فيه ولا ماء والتأويل هكذا أفضل من تأويل الأخو في مركز تسريح حينما قالوا وهم ابن إسماعيل وأبنائه لأنه حينما دعا بهذا الدعاء كان إسماعيل صغيرا أي ربنا إني أسكنت بعض ولدي وهو إسماعيل عليه السلام في واد لا زرع فيه ولا ماء عند بيتك الذي يحرم استحلال حرماته والتهاون به والاستخفاف بحقه والتعرض له أو لأهله بسوء ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم أي ربنا إني اسكنت بعض ذريتي في هذا الوادي المقفر لكي يقيم الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك فاجعل قلوب بعض الناس تسلع إليهم شوقا إلى حج بيتك الحرام وارزقهم من التمرات لعلهم يشكرون أي وارزقهم من ثمار النبات والأشجار بأنواعها المختلفة بجلبها إليهم فيشكروك على ما رزقتهم ويكون عونا لهم على طاعتك وتأمل هنا حينما دعا لهم بالسعة دعا لهم لأجل أن يقيموا الصلاة حتى تدرك يا اخي الكريم أنك حينما تجتهد في جعل لطيتك يؤد الصلاة بأوقاتها في جماعة مع فقهها وفهمها ومعرفة مشاعرها إنه لباب مهم جدا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إنك تعلم كل ما نسره وكل ما نجهر به ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء بل يعلمهم فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا لما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم ذكر أنه لا يعلم عواقب الأحوال ونهايات الامور في المستقبل وأنه تعالى هو العالم بها المحيط بأسرارها فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن أي يا ربنا إنك تعلم ما نخفي في قلوبنا عند مسألتنا ودعائك وفي غير ذلك من أحوالنا وتعلم ما نجهر به من دعائنا وغير ذلك من أقوالنا وأعمالنا ربنا إن تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أي ولا يخفى على الله أي شيء في الأرض ولا في السماء وهنا يتعبد الإنسان ربه بخواطره وجوارحه وحينما تأتيه خاضرة محرمة يدفعها وحينما يخطر في باله شيء يستحيى منه بين ذي الله على الإنسان أن يستحي من ربه فيتعبد الإنسان ربه في كل خاطرة وفي كل لحظة الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء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 وتبين بتقديمه أن أهم المهمات البراءة من الشرك أتبعه حمد الله على ما رزقه الله تعالى من النعم والإنسان دائما يطالع نعم الله لأجل أن يشكر هذه النعم فمطالعة النعم تورث الحب الكاملة لله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق أي الحمد لله الذي رزقني رغم كبر سني إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء أي وهب لي ربي الولدين لأنه يسمع دعاء من يدعوه ويجيب طلب من يسأله سبحانه وتعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ممن ذرية ربنا وتقبل دعاء يا رب اجعلني مؤديا للصلاة على أكمل وجه طبعا الأخوة لو كتبوا مؤديا الصلاة لكان أفضل يا رب اجعلني مؤديا للصلاة على أكمل وجه واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك يا ربنا وأجب دعائي واجعله مقبولا عندك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية أي يا رب وفقني لاقامه الصلوات بالمحافظه على أدائها بأوقاتها وشروطها وأركانها وسننها واجعل من ذرية من يقيمها كذلك ربنا وتقبل دعاء أي ربنا واستجيبي دعائي فيما سالتك فيه وأيضا دعاء الصلاة فيها دعاء كثير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ذنوبي واغفر ذنوب والدي الأخوة في مركز تفسير وضع بين هلالين قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله منه. واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم أي رب نفر لي والوالدي ولجميع المؤمنين يوم تحاسب عبادك يوم القيامة وفي هذا الدعاء الجليل لإبراهيم عليه السلام مع قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء لوالديه ومن المواطن التي يجعلها الإنسان في الدعاء لوالديه أن يدعو لهم قبل التسليم حينما يصلي فقد جاء ذكر الصلاة هنا وجاء الدعاء للوالدين فيدعو الإنسان لهم بالمغفرة ويدعو لهم الإنسان بالرحمة وأنا أحبب أن يقود الإنسان حينما ينتهي من التشهد والدعاء الوارد في السنة في الاستعاذة من الأربع كلمات الاستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والموات ومن المأتم والمغرم يدعو لسان لوالديه رب ارحمهما كما رب صغيره فعود نفسك يا اخي الكريم على هذا الدعاء لوالديك في كل صلاة قبل أن تسلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار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 وهذه الآية الكريمة هي سلوة لكل مظلوم ولكل من سلب حقه فعلى الإنسان أن لا يحزن في هذه الدنيا فربنا جل جلاله عليم يرد لكل مظلوم مظلمته يوم القيامة ويقتطع من الظالم بسبب ظلمه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم أي ولا تظن يا محمد ويا كل مظلوم لا تظن لا تظن لا تظن الله الذي من سننته الظالم الظالمين وانظارهم مده قبل ان يحل بهم عقابه ساهيا عن اعمال هؤلاء الظالمين لانفسهم كمشركي مكة في ذاك الزمن بل هو عالم باعمالهم وسيعاقبهم على ظلمهم فانه سبحانه يمهل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي إنما يمهل الله الظالمين ويؤخر عقابهم إلى يوم القيامة الذي ترتفع فيه أبصار الخلق وهم يحدقون بها مبهوتين خائفين دون أن تطرف أجفانهم أو تغتمض أعينهم لشدة ما يصيبهم من الفزع وما يرونه من عظيم الأهوال من فوائد الآيات بيان فضيلة مكة التي دعا لها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من جليل الشرك ودقيقه طيب قالوا جليل لو قالوا كبير أفضل من كلمة جليل لان الجليل شيء الذي له جلاله. دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبد مهما ارتفع شانه يظل مفتقرا إلى الله تعالى ومحتاجا إليه من أساليب التربية الدعاء للأبناء للصلاح وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة شعائر الدين هذه الفوائد التي ذكرها الإخوة ويمكننا أن نضيف بعض الفوائد اولا. ينبغي على المؤمن أن يشمل ذريته بالدعاء لأن الذرية الصالحة من آثار الإنسان الصالحة والذريه الصالحة امتداد لعمل الإنسان ولها شأن كبير يوم القيامة وأصحاب القبور يتحسرون على حسنة تأتيهم ثانياً نقول كما قال إبراهيم التيمين من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإذا كان هذا القول قول محطم الأصنام فما بالك بغيره فعلى المؤمن أن يسير إلى الله بالخوف والرجاء مطالعا المنه مشاهدا عيب نفسه سائلا ربه الهداية والثبات وحسن الختام ثالثا على المؤمن أن يأخذ بمحاسن القول والفعل دواما فقول إبراهيم وأنا لما قل دواما أي في كل حال لا تغضب ولا ترد السيئة بالسيئة بل إدراء السيئة بالحسنة وليكن لك في إبراهيم أسوأ فهذه القصص التي يقصها ربنا علينا لأجل أن نأخذ منها العبرة ولأن نق... ولأجل أن نقتدي بهؤلاء على المؤمن أن يأخذ بمحاسن القول والفعل دواما فقول إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم فقد حمله على هذا ما كان يأخذ على نفسه من القول الجميل والنطق الحسن وجميل الأدب فأنبياء الله ما كانوا طعانين ولا لعانين والمؤمن يقرأ سير القوم لأجل أن يسير على سننهم رابعا ما تطلبه من التوسع في الدنيا فاقصد به أن تتفرغ للعبادة وإقامة الطاعة فابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طلب تيسير المنافع لأولاده لأجل أن يتفرغوا لإقامة الصلوات وأداء حقوق الله خامسا. الصلاة من اخص العبادات البدنية وينبغي على المؤمن أن يعطيها قلبه وقالبه مستشعرا الخشيه لله والهيبة لله وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى ورجاء الله سبحانه وتعالى مع محبة الله سبحانه وتعالى مع استحضار منه أن الله قد هداك للصلاة لذا من أقام الصلاة كان مقيما لدينه. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.